Hey, hey. in telli hoon ya amar in telli hoon wa le jooni ala hawa wa alaili hoon in telli hoon ya amar in telli hoon wa alai Gue t referred upp till am behaviors Han om vad Ni kan ونا جيّو شوي غنايا غزل بالفرح هنايا غزل بالفرح هنايا على رمش ديب الفحل بتقول ذا وتملّ بتقول ذي الغا وتملّ ونا جيّو غنايا غزل بالفرح هنايا غزل بالفرح هنا. Now any order that single Jag lägger sig och lägger sig لا وقت تنفع ولا أبوهم ولا مالهم وكل شيء يعملوه بأيده ملكين وانهمنا في القلب من قوابس وقالهم القدير في ناس بيجره عشان اللقمة يوم ورا يوم ودسنا في سراير من ذهب وحرير وناس بيحب الفلوس وناس بيياهم وناس بيكبروا الطووس وناس بيخضعهم وناس بيصاحب شيطان فاهمين هيسمعهم وناس بتصلي وناس بتسكت وناس نسيين وناس حداان ¡Gracias! دامي ويايا النخل قال له ده انا في علوايا بقول قال البلح للنخل اه ده ويايا النخل قال له ده انا اللي في علوايا وتخانقوا الاتنين واشنبكوا في حكاية ألقتي النوايا وقالت أنا اللي أكسبكم دلول النوايا مكاني السم يا بلاش اوعب تروح للنحاس وتقول رخيص ببلاش بقول يا نازل الساغة يا تشتري دهب يا بلاش اوعب تروح للنحاس وتقول رخيص ببلاش هقول لك نصيحة لله من عندي ببلاش ان كنت عايز تصاحب يا صاحب رجال يا بلاش وان كنت عايز ناسه يا ناس الناس يا بلاش خد الاصيله لو مهرها غالي وعليس الاصل سيبها لو كادت ببلا مود الاصيله لو مهرها غالي And the children and the young men are tired. And the young